استمع إلى الأعداد الترتيبية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصورة الطابق الأول الطابق الثاني الطابق الثالث الطابق الرابع الطابق الخامس